مننا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم نتبعه أما بعد فمازلنا مع شرط كتاب التوصيص للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا في مجل المستاذق في باب مجاة الرقة والتماء ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وعلينا مسعود رضي الله عنه سماق رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والطولة شرق وقد بينا من أخرج هذا الحديث وذكرنا الرواية الصحيحة فيه وبينا <تصفيق> أن الرواية التي جاء فيها أن امرأتها أن امرأة ابن مسعود استعانت براجل يهودي يعني من أجل أن يرقيها <تصفيق> أن هذه الرواية منكرة قد حكم بضعفها ومع بمكارتها العلانة والألبانية رحمه الله تعالى يعني كما استقر عليه أمره قبل أن يموت رحمه الله تعالى حيثنا قد ذكر هذا الحديث في الكلاب الصحيحة في أمجلة الأول أو الثاني ولم يتعرض لبيان نكارث قصة اليهودية هذه. ثم في آخر أمره رحمه الله تعالى يعني بيّن وجذم بمكارث هذه القصة التي جاءت في سياق بعض بروايات هذا الأسر هذا صديق وأما الرواية الصحيحة كما بينا أنه رضي الله عنه أن ابن مفعود رضي الله عنه لما دخل على امرأته فوجدها قد علقت حرزا من الخمرة يعني قطعه بشدة أو زبزه بشدة ثم قال لها إن آل إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك وإن آل عبد الله عن الشرك <تصفيق> ثم قال لها فلقى التماث من رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول إن التمائم أو إن الرقة والتمائم والتولى شرك وجاء في رواية الحاجمي في الاعتبار <تصفيق> أن امرأة ابن محسوس سألته عن التولى فقال لها التهيج التولة التهيج هذه هي التولة و... والرقى يعني كما بياننا من قبل وكما تبايت إن شاء الله بيانه يعني تنقف إلى رقى صرعية الذي خلق من الشرك وخلق من الألفاظ المخرمة والألفاظ الأعجنية ها؟ والرقأ التي هي من الشرك وهي التي يعني المقصودة بالنهي أو هي المقصودة بالذكر في هذا الحديث الرقأ الشركية هي التي تختوي على <تصفيق> ألفاظ شركية فيها استغاثة بغير الله من الجن أو من الأموات واستغافة بالأموات أو واستغافة بالشياطين والتي أيضا تحتوي على بعض الطلاق كما يقال أو العبارات الغريبة التي لا يعرف لا معنى في لغة العرب وهي في الغالب تكون من عزائم الكهان والشياطين أو من عزائم الكهان والعراطين التي يأخذونها عن شياطين الجن فهذه الرقى الشركية اللي هي المقصودة في هذا الحديث اقرأيك بعد ذلك قال المصنف والتي تسمى العزائم والرقى هي التي تسمى العزائم وخط منه الدليل ما خالف ما خالى من الشرك فقد رفص صلى الله عليه وسلم من العين والحمد. من عيلي والخ قلنا قلنا قلنا لا يعني هناك هذا الكلام بينا ابو قرن رحمه الله كان <تصفيق> اما الرقى التي هي من هذا الحديث, الحديث من الحديث المفهوم نعم ان الرقى التي تستن من حديث منفهوم هي التي تسمى بالعزائم اه <تصفيق> منها أو نعم وقف منه الدليل ما خل الشرك نعم كما بينا <تصفيق> أن الرقة الشرعية هي التي أقرأت شرع إما يعني جاءت بنقص بنقص من الشرع أو جاءت <تصفيق> بألفاظ عرضية تحيحة فيها يعني دعاء فيها دعاء الله عز وجل وفيها التوسط بأسماء الله بصفات الله وخلط من, يعني من الألفاظ الشركية هذه الرقة حتى وإذا ميرد بها نصف طريق فهي إيه؟ يعني تدخل في الرقة الشرعية ولذلك بيّن المصنفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خصّى نعم من هذه الرققه الرقيه من العين والحسد هذا هذا حديث جاء في صحيح مسلم حديث <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وعلى الهه قلنا قد خصنا الرققه الرقن الرقيه من العين والرقية من القمى والرقية كذلك من النملة هذه جاء كيرويت مثل والنملة هو وداء أو قروح تظهر في الجنب قروح تظهر في الجنب وقيل يعني هو وداء فيه حواسر الإبن نعم <تصفيق> كذلك ثبت بسعين مسلم الحديث عوف ابن مارك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم صلى الله عليه وعليه وسلم قال لأضحابنا اعرضوا علي رقاكم لا بأس. لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فجل هذا الحديث على زواج الرقية بغير ما يثبت به النقص في كتاب السنة إذا خل من الشرك وقد يعني جاءت العديد أو جاء العديد من الأحاديث التي فيها فيغ في بعض الرقاه كان يرقي بها النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرقى بها فكما في صحيح مسلم الحديث عائشه رضي الله عنها نعم جبريل عليه السلام كان يرقي او كان نعم كان يرقي النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم بقوله لا بالله يبرئك من كل غائن يشفيك <تصفيق> ومن شر حاذب إذا حسد ومن شر كل عين <تصفيق> بسم الله يرقيك وبسم الله يبريك ومن كل غائن يشفيك ومن شر حاذب إذا حسد ومن شر كل ذي عين <تصفيق> وكذلك أيضا får well أنه كان يرقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك ومن شر خاسد إذا حسد ومن كل بعين الله يشفيك فذي أيضا كانت رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح نفسه <تصفيق> وأيضا كما جاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس رجل عنهما <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرقي وكان يعوض الحسن والفكين وقال إني أعوضكم كما كان يعوض نعم أباكم إسماعيل وإسحاق يعني يقصد إبراهيم عليه السلام كما كان يعوض آباكم إسماعيل إسماعيل وإسحاق أعيذكم بكلمات الله كاملة أعيذكم <تصفيق> بكلمات الله كاملة من كل شيطان وهام ومن كل عين اللامة وأيضا ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم كان إذا اشتك شيئا كان يجمع كفيه في هنا المعوذتين وينفتوا فيهما ثم يمتح, يمتح بهما جسده وما وصل إليه يداه وما وصلت إليه يداه من جسده صلى الله عليه وعلا ليه يعني الأحاديث في الرقية كثيرة هذه نبزة منها هي التي تتعد من أصح هذه نبزة من أصح الأحاديث في أصحي حين و يعني أيضا ثبك أنه صلى الله عليه وعلا كان يقول اللهم رب الناس يذهب البأس يشف أن تشافي لا شفاء إلى شفاء شفاء ما يغاضل سقنا وتذلك ثبت أنه صلى الله عليه وعليه وقلم اقر أقرأ, أقرأ الرقية من فاتح فاتحة الكتاب وكذلك <تصفيق> يعني كما بينا إن الرقية إن كانت غير هذه النصوص الثابتة إذا توفرت فيها الشروط الشرعية أن تكون يعني خالية من الألفاظ الشركية أو أن تكون أو أن, يعني أن تتضمن التوسل بأسماء الله وفقات الله أو أن تتضمن يعني الألفاظ العربية الواضحة المسهومة المعامة فإن توفرت في هذه الشعوب فلا بأس بها كما بينا أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بالرقة أو يارض عليها رقاكم <تصفيق> لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا <تصفيق> وعلى الراجع من أقوال أهل العلم لا يجود استخدام الألفاظ الأعزمية <تصفيق> الألفاظ الأعزمية في الرقا أو الألفاظ العرضية الشافجة التي لا يفهم معنها لما يخشى أن تكون إيه من أوفاب الكهان والصخرة التي يعني معاين شركية سوف تقراني بعضا سوف يقنعونه <تصفيق> ويدعونه لانه يحب الله عند زوجتها والرجل الواجد نعم هذا هذه بكره قبل الذي قرانا قرانا نعم هو في بينها ان النقطه المفردة للمدنه وبين فقه مجيد و يقول ان في نقط فقه مجيد واعتبر مر هنا بين النقطه لكن اذا ترى المعلق من القران ترقق فيه بعض القلق لما كان يتكلم على كما بعضهم لم يرهق فيه ويجعله من المنهي عنه منهم منهم من, من الصحابه رضي الله عنهم فبالنسبه للرقه ان كانت نعم ومثله من من التمام ان كانت من القران ما هو دليل تعليق التمائن ثلاثة من غير القرآن التي يعني مثلا يعلق يعلق رأس حذاء يعلق عينا يعلق, يعلق يعني صورة تنثال أو أي شيء هذه الأشياء التي تستخدم كتنيمة أو يعلق خرضة هذه التمائن كلها بشدة فوريا محرمة بل هي من الشرك الأطعر نعم أما بالنسبة للتمائم التي يكون فيها بعض ايات الكتاب هل هي محرمة اذا ام لا اختلفت ثلاث في هذه فهناك من الثلاث من اجازة تعليق المعلقات التي تحتوي على بعض ايات القرآن نحو اية الكركية ونحو الفاتحة ومشاكل ذلك ولكن الذي يظهر والذي وهذا الذي عن استقر عليه قول جمهور العلماء وعلى هذا القول يعني أغلب العلماء المعاصرين لأنه في ان أن تعليق التي أو تعليق المعلقات التي تحتوي على بعض آيات القرآن أيضا محرما أن تعليق الآيات على الصدور او على رقاب الأطفال محرم. محرم ولا يخرج عن عن عموم النص الذي جاء بتحريم تعليق التمائم الأصل أنه يخل في عموم هذا هذا التحريم التولى الرقى والتولى والتمائم شفت فالتمائم لفظ عام يدخل فيه كل تميمة أي كل معلق من هذه المعلقات حتى وإن كان يحتوي على بعض آية القرآن بل كما بيّن الغلماء أيضا من علا لتحريم هذه المعلقات من الآية القرآنية أن فيها امتهاناً أن لآية الكتاب وأن القرآن لم من ينزل من أن يعلق على الصدور أو أن يعلق حتى على الهوائط هذه الثور التي تعلق على الهوائط أقرب ما تكون من صورة التماء وهذه اللي الاب... بأت شط... اشتعرت أو انتشرت بين أغلب المسلمين في هذا الزمان لمصاروا يعلقون في بيوتهم الثور القرآنية أو الآيات عليه على الخوائد يعني إما للدينة هو يكون أن أعلقها بنية الدينة أو بدلا أن... من أن أعلق يعني الثور المحرمة من ذوات الأرواح أو يعني من, من الثور التي تمنع دخول الملائكة البيت يقول لك أن أتدل هذه الثورة المحرمة بكتاب آيات من كتاب الله فالذي أظهر والله تعالى أعلم أن هذه المعلقات يعني هي وإن كانت منية الدينة ولكن في ظاهرها تأخذ شكل التمائل فالعبرة بالظاهر وليس بالنية هي يعني إما أن توهم الجاهل أنها من التمائل أو أن يدخل السيطان على نية المعلق هذا الذي يعلقها بنية الدينة فيجعله دون أن يصعر يعتقد فيها يعتقد أن هذه المعلقات هي يعني كما يعني يقول بعض العلم تجلب البركة إلى البيت مثلا او انها تحفظ البيت ويعتقد أنه مجرد أنه علق هذه الايه الايه على على قوافل البيت أنه بهذا او هذا هذا يحفظ بيته من ايه من العين او يحفظه من الطريقه أو يحفظه من ان يدخل اليه ال الوباء الى اثر التي تكون عند علم الناس نقول إن تعليق هذه التمائم على القوافل خصوصاً إذا أخذت شكل كمينة هناك كما تعلمون خصوصاً في متر هنا تصمم بعض هذه البراويذ لهذه الطور على أشكال التمائن ويكون في آخرها بعض الخرض المعلق يعلقوا في مهايق بعض هذه البراويذ هذا بلا شك إن أخذ هذه الصورة الثورة يعني إن في هذا القرض هو بلا شك طار تميمة شكلا وموضوعا كما يقول فهذا يحرم سدا للذريعة سدا للذريعة حتى نغلق هذا الباب على عامة،, على عامة المسلمة ولكن طبعا الأمر يحتاج منه إلى صبر وإلى رفق في تعالين العامة يعني لأنهم يستغربون هذا الخطم في البداية وطبعا يجادلونك بقولهم نحن ما قبضنا نعلقها كتميمة نحن نحن نخلدها يعني لدينه او نعلقها من اجل ان ان, أن نقع يعني في هو اسد بتعليق يعني صور لي صور ال الممثلات او صور المغني والمغنيات او صور النساء لإبكافيات العريات أو ذلك أو طور حتى الحيوانات التي من ذلك الأرواح فأنت عليك أن تبين هذا الحكم السرعي يعني بشيء من, من التفصيل الذي يبين للعامة الأمر بجلاء وأن تصدر يعني ما, ما تفتعجل أن يلتزم هؤلاء بهذا يعني من بادي الرأي أو من أول نصيقها قد يعني قد مثلا يكون هذا في بيتي او في بيت ابيك او بيتي عمك او بيتي خالك ف يعني تكون تلو الاخرى حتى ايه تستوعب حتى تستوعب العامه هذه ال العقبية العقاديه دون يعني دون ان ايه ان النفور اذا انت شددت عليهم يعني بطريقة تجعلهم ينفلون منك ولا يقبلون منك بعد ذلك مصر. ولكن أنت يعني روايبا روايبا يعني, يعني لا, لا تكن يعني من الذين قال فيما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم إن منكم فتانين إنك فتانون يا معاذ يعني نخبر من ايه يعني من ان نشدد على الناس النصيحة خصوصا في الامور التي يعني ما اعتاد عليها وخصوصا اذا كانت هذه الامور يعني من عمنا عمنا دي قد عمنا في البلوة مثل مثل هذه المسائل فالتغيير يحتاج الى طب يحتاج الى رفق وإلى حلم وإلى حكمة وإلى إجابة للبيان إجابة يعني أن تجيد بيان هذه لهم بصورة يقبلونهم ولا يعني ينفلون منك إذا أنت يعني شددت عليهم ولم تبين الذي يظهر, لي, الذي يظهر لي الآن أنها تقرم سادة للجريعة هذا الذي يظهر لي <تصفيق> حيث فتكبت عموما إيه المعلقات إيه كنال الشيخ طالح الشيخ شاكري شاكري شاكري مهاجة مهاجة قلتو ان هذا الحرام ما الذي اقول هذا قلت تحرم تدا للدريه انه فيها تسبب له حتى ان تكون تميمه يعني شكلا ونهكا حتى ان لم, لم تكن في ظاهرها تميمه في اشكال النماء المعروفه ولم يكن ولم تكن نيه المعلق لها معلقها كتميمه ولكنها قد اخذت شكل او يعني او انها يعني تقرن اا فدا للذراع ان يعني الاضراء يلتف يلتف عليه على على على الجاهل وعلى العام هو لا يميز بين بين الاضين وكذلك هو يعرف نيه المعلق فتخرم مبدا التشبه ومبدا الايه يخص منها الدخول على التكامل الايه الطريقه يعني لان القانون كما ذكرنا هذا من عمق بين البنون يعني انت زي ما ذكرنا مبدئتنا وذكرتنا والله يعني حتى انت ده نهايه النتائج وقد يكون نعم لو حد كانت الين نتيجه يعني امرها اهون لان ذات الغالب يعني الذي علقها يعني قصد ان نتيجه ما قفزت لجينه ولا ولا يعني ولا هي حتى يعني ولا تاخذ يعني شكل الايه شكل المعلقات التي هي يعني من الآيات الخالية من أي دخيل عليها يعني هنا هذه النتيجة المقصودة منها هذه الأوراق التي فيها هي توريخ الياء والأيام والشهور فبالغالب يعني يتاجه النظر إلى هذا ولا يتاجه إلى هذه مثلا الآية التي قد تتكر بخط صغير أو بخط كبير في أعلى وهذه الاوراق ولكن ها موضوع الاخياء نقول يعني خروجا من الشبهه وايضا القبض على الذريعه فنمصخ اخواننا يعني ان حب ان يعلق هذه النتايج يعني يختاروا المناظر التي يعني هي خارج نطاق هذه الايه ال ال يعني يخترون الشجر الزهور الثمار الاشياء التي ملائكه من الاكلات ايه الاكلات دي تعمدنا شفنا نبدا نقول هذا اللي بقوله وهذا مهم اللي غيرت معنى قلنا يعني اذا كان هناك دخيل على هذه او على هذا المعلق يعني يعني الأمر, الأمر يختمن نحن ما نستطيع نجزم التحريم لأن الذي علق هذه الساعة وقصد الساعة ولا قصد, ولا قصد الآية المعلقة مع الساعة ولكن ولكن الأمر يعني إذا دخل في دائرة المشبهات أو مشتبهات فنحن يعني نحتاج لحديث النعمال بن مشير رضي الله عنه في الطحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الحلال غيم والقرام غيم وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات في رواية مشبهات أو مشتبهات فمن ترك المشبهات فقد اتطبرأ لبينه وعربه ومن وقع في المشبهات أو المشتبهات وقع في الخرام كالرأى يرعى حول الحنى يوشك أن يقع فيه الله تعالى أعلى وأهل كما بينا ان القيوله فيها الشيء الذي يصنعونه او الذي يعني يصنع ليقضي الرجل لنمراته او في نعم كما ذكرت القيوله لفظ, لفظ المقصود التهيج والتهيج هنا يعني غضب مطلق قد يقتربه تهيج على المحبة يعني أن يهيج السوق والمحبة بين الزلزين أو يعني أن يكون المقصود يعني تهيج العداوة والضغضاء بينهما وجاء فيه يعني لغض لحديث من ما يقوله يعني لا يفتح من حديث الإثناب انه لما سئل البتي ولا قال شيء يطمعه النساء يتحدب من اليه الى أزواجهن. ولكن هذا يعني لا يطمع من قول المنطق هذا ذات رواه الحاكم ولكن لا يوقفه اثنان وهو ضرب من ضروب الافتراء فتقول ضرب من ضروب الافتراء ولذلك حرمه اكرمنا فقره البدايه قال ما قلنا او نقوله احمد هذه روايه قال قبلها قالوا قلنا الله تعالى طيبه امم وانا بلله وكيف امم والعاد بالله الجميع مرفوعا من من تعلق شيئا الىي من اعلق امم انت علقه من تعلق. من تعلق شيئا نعم انت من تعلق شيئا يمكن اليه من تعلق شيئا اليه نعم روى احمد الترمذي لا تزيدها في الاعلى في الاعلى انا اطيب كلمه الترتيب ممكن متعلق شيء هذا حديث اثناد باي في الا تمام العله الاولى في اثناد محمد بن عبد الرحمن انه ابي ليلى هو سي و كان غير مقرر اخرج احمد ابو داوود وايضا وان المعلل أن عبدالله ان عبد الله عبد الله بن عكبه هذا كما قال ابو ذر و حاتم والمخاري ابن منده تقيمام الله تعالى انه ادرك زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكنه لم يرى لم يرى النبي صلى الله عليه ولم يلاقيه ولم يطمع منه شيئا فهو هذا يعد منقطعاً او أدرك زمن الذي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره ولم يفضح منه شيء ولم يتحل وإستماعوا منه وأيضا ما هذا ما هو حد الصحابي كيف هذا, هذا السلام نعم <تصفيق> نعم اعتقدت لها بحاجة ومن حاجة اتطدل اتطدل اتطدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وماشى عبدالك الجميع اكتلت اكتلت هذا اه من لقيا من لقيا من لقيا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلقاه ولا يراه هذا الخرق جراز العبارة المخصوم <تصفيق> كدعا <تصفيق> ثم لا كنا ملتقى صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات عليه على هذا الايمان والصحيح ايضا كان غير الخائف المخزر هو الله تعالى لو ركب ثم امن مره اخرى ومات على هذا الايمان انه لا يعني لا يطلب لا يطلب منه الثقبه لا يطلب منه الثقبه الذي يصرف أن يموت على الإيمان والإسلام ويكون قد لقي النبي صلى الله عليه وآله أن مجرد الإدراك هذا الإدراك لا يعد لا يعد من اللقاء من اللقاء يعني مجرد أنه أدرك الجمن لا يصرف في كل من أدرك الزمن في كل من أدرك جمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاه هذا الذي أبرك الزمن ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم هو كما زين أهمة الحديث عدوا من المخبرمين الذي عاش زمنا طويلا متى في الجاهلية وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم لم يلقاه هذا يعدوا المخبرمين لكنه ليس من التخابر أيضا ولكن من حج المخبرم انه يعني عاش في الجاهليه ومات النبي صلى الله عليه وسلم واكلم بعد نوت النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن ايه في, في زمن النبي الله عليه وسلم ولم يلقى النبي, عليه وسلم, ولم يلقى النبي عليه وسلم ولكنه اسلم بعد ذلك وعاش ايضا في اثنان فتره يعني وغادر وبهذا القارئ مخبرما هذا ليس ليس من الفقاض يمكن زمن النبي و هذا الحديث يعني لو طق أن التعلق يعني بالمخلوقات أو بالمخلوقين من دون الله كان تعلقا قلبيا يعني يعتمد بقلبه عليه على هذا المخلوق أو على هذا الشيء من دون الله ويعتقد أنه يعني يملك له النفع أو يملك له الضر من دون الله أو مع الله فهذا, فهذا شرك أكبر وأن إذا اعتقد في شيء أنه سبب للنفع أو سبب للضر ولم يدع الله سببا فهذا يعد من الشرك الأصغر أو يعني من المحرمات يعني اعتقد مثلا هذا الشيء من الاشياء حمك الله <تصفيق> ان هذا الشيء يعني اا في مثلا جلب خير او نفع له او دفع ضر عنه ولم يجعل الله السبب أو, او ليس لا يعد هذا من الاسباب المتعارف عليه بين الناس التي هي من الاسباب التي تؤدي إلى نتائج قدرها الله عز وجل يعني انت تاخذ دواء للشفاء <تصفيق> وتذهب إلى الطبيب وأنت تعتقد أن الشفاء بيد الله عز وجل لا يملك الطبيب وهذا الشفاء طب لكن لو تقطف هذا الطبيب أنه مثلا عنده القدرة أن يشفيك او أنه يعني هو في ذاته سبب للشفاء ها يعني ان تعلق قلبك بالطبيب ولذلك لو غفر القدر ان المرض مثلا انك لم تشفى من هذا المرض يعني قلت ايه قلت انه يعني إن الطبيب مثلا مشكله في الطبيب وقد يكون الطبيب يعني ما ما قصر في اداء مهمته انك تعلق او علقت قلبك به وصرت تعتقد ان هذا الطبيب يعني يملك فوق الاسباب التي هي من الاسباب المعروفة او المتعرف عليها يعني الان الطبيب وصف لك الدواء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنت أخذت هذا الدواء و ولم يقكر في ايه في الدواء لك الا ان تشفى ما دخل الطبيب عدم شفائك على الرغم بتجي عليه وسببا في الشفاء ولكن هل هل معنى انه صار سببا في الشفاء انه يجب ان ان ان, ان تاتي النتيجه بناء هذا الطبب يعني يجب ان تشفى بمجرد انك ذهبت الى القضاء واخذت بالدواء اللي كتبه الطبيب لا ان الله يوجب الحصول على النتائج ولابد من امر تحقيق هذا السبب فقد يتخلف قد تتخلف النتيجه على السبب أنت اخذت السبب ولم تاتي النتيجه فلماذا تعلق ال الفشل او تعلق ال ال أمر يعني عدم خدوث هذه النتيجة بهذا الرجل لا أنت تقول أن الله عز وجل قدر أو قدر عدم الشفاء لأن الله عز وجل والذي يملك هذا الشفاء ليس الطبيب طبيب لا يملكه شيئا هو مجرد ثبث فلا يتعلق قلبك بالثبث وكذلك أيضا من هذا أنت مثلا تقول لولا القتل الذي على الباب ما سرقنا تعلق قلبك بهذا هذا هذا عدم الشكر لله ولكن أنت تقول ايه لو لولا هب لولا حلم الله لنا لولا حلم الله ولولا ان الله علينا وتاخر لنا مثلا هذا القهرك وهذا القتل وهذا السوء ما سرقنا ولكن يعني لا تعارض بين الأخذ بالأجزاب وبين عدم تعلق القلب بها تأخذ الأجزاب ولكن هي تعلق قلبك بها ولا تعتقد أنها تفعل أنها تفعل من دون الله ولا تعتقد أنها أن فيها النتيجة الذاتية يعني هي بذاتها لا تفعل شيء ولكن هي تفعل بإيه بحضرة الله أو الله أو بنصر الله أو بحفظ الله هو الذي يسخر هذه الأسباب التعلق القلبي المحرم هو هذا أن تعتقد في الأسباب ما لم يجعله الله فيها وأن تعلق النتائج او أن تحتم حدوث النتائج على هذه الأسباب إذا لم تتحدث هذه النتيجة بناء على السبب الذي أثبت أنت به فيصير ف... ف... قلبك يصير قلبك إيه؟ يعني متعلقا هذا السبب وتقول لو لا, لو لا هذا السبب ما حدث كذا نعم لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه لو لا, لا تقل لو كان كذا كان كذا لكن قل قد قدر الله وقدر الله ومشاه سعب وهذا لا يتعارب معين مع قوله صلى الله عليه وعليه لو أني استقبلته من أمر ما استضرت ما حدقته أن هدي فإن هذا هدي الله هنا هي في طرف صالح فإن أنت تقول مثلا لو أني استقبلته من ما استضرت لحجاجته وحجشت هذا العام اولا مثلا اني لحضرت الدرس امس لو اني استقبلت من امر ما استضرت لقعلت كذا وكذا من الطالحات هذه لا تقل فيه لا تقل في النهر لو لا لو هذا ايش في امور حدثت وانتهت ولا تعلق لها بالندم على طارق عمل الطالح أنت تقول لو أني استقبلت من أمر نصف برض نادما على أنك تركت عملا صالحا وليس من بجل التفخط على القبر فلا تقول مثلا لو أني ذهبت إلى الطبيب الفلاني ما نات مثلا قريب هذا أو ما نات حميني أو, أو ما نات طبيب هذا هذا الذي جاء فيه مهي. لا تقل له لكن قلت قدر الله وما شاء فلا تعلق قلبك به هذا السبب الذي انتهى ولا تعلق عليه النتيجة التي حدث لكن تقول تعلق النتيجة عليه على اقدار الله لكن قل قدر الله وما شاء فعلا. المغار كان ان ما كله ان كانت إن كانت سبب من الاسباب اللي هي المتداوله او متعرف عليها ما بين الناس يعني ليس لم, تن... لم... يعني لم تنف بالنتيجة كاملة إلى عجل هذا الطبيب وإلى مهارتي أنك كانت... تتكلم عن أمر واقع أن هذا الطبيب مثلا ليس معروفا بإجابة المهنة والطب فهنا انت علق الأمر بسبب محسوس معروف لم تعلق الأمر بذات الطبيب كطبيب يعني واضحا الفارق ما بين الصورتين يعني احنا التعلق المزمون انك تتعلق ب ب بشان الطبيب بدون سبب معروف يعني تقول ان لولا لولا مثلا هذا الطبيب ما ما المريض هنا انت علقت علاقه النجاة دي بالطبيب على سبيل ايه على سبيل ايه على سبيل ايه على سبيل ايه ها لا لا يسخ لا, لا تعلق هذا بمهارة الطبيب ولكن بجانب الاخر فانت قلت ايه ان الطبيب هذا لم يعني لم يفتن اداء مهنتي هم كان هذا سبدا في ان قدر الله عز وجل هو لكن لا تقول مثلا ايه لولا الطبيب ما مات فلان ها ان هذا الطبيب امم ما اعرفه كان يعني تغلبني الله عز وجل او الى قدره الله وانت لم تعلق الامر تماما بايه او مطلقا بالطبيب يعني طبعاً ليه المسارق ف... يعني لا يكون جير تعلق القلب بهذا السبب لا تنتم الشيء بإطلاقه إلى السبب يعني هذا هو <تصفيق> اقرأ اقرأ اول هو قال مصر ورأى احمد عز ويسع قال. قال لي رسول الله رسول الله عليه وسلم يا ويسع لعن الحياة تقول بك سأقبر الله أن منعقل لحياته أو تقلد وزره أو استنجا لرجيع ذاك أو عضل لأن محمد بريء منه نعم نعم هذا الحديث هو قال الامام في مسنده انقدر ان فضاله عن عياش بن عباد القداني عن شيد بن بيتان نعم عن رضي الله عنه نعم بن عباد ابو ابن معين رحمه الله تعالى نعم وكذلك أيضا شيء بن جيتان وصفاق بن معين أيضا وإثناد وزايد نعم إثناد وزايد فهذا نعم إثناد وزايد تحريم القلائم يعني من التمائم ومن غيرها أو تقلّد وطرن وفي قوله من عقب نحيته كانت العربون في الجاهلية ايضا ينطلقون لحاهم فما كانوا يعرفون خلق اللحية هذا الذي اشطهر بيننا في هذا الزمان وبلا شك من المحرمات التي فيها التشبه بكفار هم الذين ادخلوا هذه العادة ادخلوا هذا الخيعل المخرم الى بلاد الاسلام فالعرب كانوا احيانا يعقدون لحاهم اما على سبيل الدين او على سبيل اظهار الشجاعه وال والفتوه في في الخروج يعني كما نقل هذا بعض اهل العلم انهم كانوا يفعلون هذا من منع من حفظ العين فكان بعضهم يعتقد انه اذا عقد لحيته يقيم يعني زميما او يطير زميما شكلي فيصرف في عنه العين والحسد لهذا ليه لهذا الطنيه يعني ما هو استنجه او بعضه لا يعتقد ان يعني يقيم بده تكفير اللحيه غرق هذه للضفاء هذا عقد هذه للضفاء أو التنجى برجيع الزابة كأنا عظم هنا ففيه ناهي عن الاستنجاء برجيع ومن البعير ومن غيرها ومن غير البعير وكذلك فيه ناهي أيضا من الاستنجاء بالعظام لأنها من طعام إخواننا من الجنة. إن محمد صلى الله عليه وعليقنا بريء منه نعم فشطاه يئنه و أيضا جاء هذا نهل في حديث لمن مساد رجل في مسلم انه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين من استزاد بالروث الذي ورد ذكره ايضا يعني وبال وبالعظام قال انها طعام اخوانكم من الجن نجل من نجليه للروث وكذلك من العظام هي زاد من الجن اقرأوا الزاد وعن فعيد بن ج رضي الله وعشه قال من قطع فنيبة من الامسان فكانت عز رقبة وعظه وكيع وعن الله solemn cars قال كان كانت عز رقبة عدى فعيد بن جبي Bruno خلال الله قال من قطع بنيبة من الامسان فكانت عز جقبة وعن الله وكيع ولو عن إبراهيم قال كانوا يسرحون التبائل كلها من وغير القرآن من مجدة الأثر التعيدة من الجبري قال لم ينصح الله أخرج ابن الأوضي الشايبة ومصنطي وهذا الرب من طريقي النغيره ابن مقطم الضبدي هو مدلد ومشهور بالتجليس او التجليث ومشهور عن ابراهيم النقايس نعم النغيره ابن مقطم الضبدي نعم هذا بالنسبة... بالنسبة من نسبة الأثر إبراهيم معذرة من تقومي الأثر إبراهيم أنا أقصد... آه أقصد أثر إبراهيم النخعية الذي قال فيه كانوا يقرأون التماء كلها هذا الذي أخرجه من أبي شيبة بإثناد من قطع من طريق المغيرة بنخصم الضبي أما من نسبة الأثر سعيد من جبير فأيضا لا يطح أيضا والذي صحة أيضا في مصابة من أبي شايبة. نعم أيضا من قول تعيد من الجزيل أنه رأى تمينة أو خرجة على رجل فقطعها هذا. لكن لا يصف. لا يصف قوله الحمد لله وقاطع تمينة من كان كعيد برقبة ولو صح هذا القول عنه فليس في خجة هل هذا يعد من قبيل الموقوف أمن قبيل المرسل ها التابعي إذا قال قولا لا يحتمل الرأي اختلف أهل الأصول هل يعد هذا من قبيل المرسل المرفوع أم يعد من قبيل الموقوف ويأخذ موقوف على الطحاب أم أنه يعد من قبيل المرسل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالجهر أنه نعم من قبيل المرسل ولكن ليس في خجة ومن لا يحتاج به لا يعد يعني حجة بخلاف, بخلاف قول الفحاضي الفحاضي بقل قولا يعني لا مجال الاجتهاد فيه لا مجال الرأي فيه إنه يعني بشروط يعني معروفة عند أهل العلم يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه لم يكن ممن يارج عن أهل الكتاب او إذا مثلا لم يكن نعم من من الذين عوري فإنهم كتب أهل الكتاب نحن مثلا عبد الله وعمر بن العاص هذا إن ذكر شيئا بأن فيه إذات ثواب أو فيه الإخبار عن أمر الأمور الآخرة التي لا تعلم من قبل الرأي ومن قبل الاشتهاد فهذا يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله لكن هذا يعني لا يتنزل عليه على, على التابعي وبالنسبة لأثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان يترغون التمائم كلها من القرآني ومن غير القرآني كما بينا هذا الأثر ولا يطحه إثناء له حيث أنه قد روه إنه أضي شيء من طريق المغيرة بن مقتن الضبي والمغيرة مشهور بالتدليف عن إبراهيم النخعي ولم يصرح بإب السماع في هذا الإثناء فإثناده ضعيف ولكن طفع من طريق أخرى عن إبراهيم من طريق ابن عوم أخرج هذا طائب الإبن أبو الشايفة في المصنفين أن إبراهيم صحيح الله كان يكره المعاذة أن تعلق على الصبيان كان يكره تعليق المعاذة المعاذة هي هدية المعلقات التي تبت فيها الآيات وتعلق عليه على أعناق الصبيان وكذلك ايضا اخرج اي شيئا من طريق اخرى من طريق المنصور ابن المعتمر عن ابراهيم عن ابراهيم النكعي رحمه الله انه قال كانوا يكرهون التمائم نعم كان يكرهون التمائم والتيولة والنشر نعم كان يكرهون التمائم والتيولة أو الرقى والنشط وهذا هنا في الأثر الضعيف فيه زياجة من القرآن وغير القرآن ويجيب لا شك انضخط يعد فيه يعني هل, هل, هل هذا يعد بالنقل يعني مثلا إجمع التاذعين على كراهة تذيب المعلقات من القرآن لأنه قال كانوا يكرهون هذا الضمير يعود عليه يعود على أن يعود على من نعم لا, لا يعود على التابعين اذا قال التابعي كانوا ما يفعلون كذا او كانوا يكرهون كذا تتم ولكن بالنسبه لابراهيم هناك هذه الخصوص اذا قال كانوا يفعلون كذا او كانوا يكرهون كذا هو في الغالب يقصد أصحاب ابن المسعود قضي كما عرف هذا عنه <تصفيق> أنه إذا عزها مثل هذا القول كان في الغالب يعز هذا إلى أصحاب ابن المسعود لذلك حتى أو من أجل هذا قال ولماء الحديث إن إبراهيم النكاي رحمه الله تعالى إذا روى أثرا علي ابن المسعود أو روى حديثا علي ابن المسعود ولم يصرح بالتماع منه فإنه كما يعني قالوا يحمل على أنه قد سمعه من أصحاب المسعود ويخمل عليه على الإقتصاد يكون موصولا إذا روى إبراهيم النبي أخرى عن حديث الحديث عن ابن المسعود لأخذ حكم المتصل لأنه ثبت أنه لما تؤل إذا, إذا أنا قلت قال ابن المسعود فإني قد سمعته من أصحابه كما صرح هو بنفسه هو الغالب إذا قال كانوا يترون كذا أو كانوا كذا يقصد أفحاب أفحاب المسؤولين سأكون هنا ودى أن أدخل في ذلك أتبرد لكن الوقت طال حتى الله نتقبل عليكم ونبدا فيه في الاظهار القادم ان شاء الله تعالى كل على اهل واطحاء الدنيا كل من ماذا؟ <تسجيل> نعم على سبيل الرقي او على سبيل التعليق هل ونقول بالنسبه للرقيه ان توفرت فيها ثلاثه ااا نعم توفرت فيها ثلاثه في فروض ان تكون ان تكون خالية من الفكر الكين ان تكون باللغة العربيه الايه الواضحه ان ان تحتوي عليه على التوكل اثناء لاجت صفات الله ولا تحتوي على توكل بغير ما يرضى به وهذا ان توفر طلبه كده ف يعني ان رقنا بعض ايات الكتاب على قد الاوقيه اظن هو لبق وان كان الاولى ان يتوقف عليه على ما جاء في في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني صلى الله عليه واله وسلم اعلم بلا شك بما هو يعني يعني انت تعمل للراقي من ايات الكتاب هو كان يكثر ال القراءه ويكثر الرقب المعوذتين وكان ان يمتح به ما جسده كان يفعل هذا قبل ان ينام صلى الله عليه وسلم في كل ليله يعني خير هذه هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من رقم الطاغي مغير المعوذتين كما بينا على كثير مؤكد ان التجاز التلاوه لهذه الايه على تعليق الآية القرآنية هو احتجاز صغير الموضوع كما غير ونمزل من القرآن الموضوع الشفاء ورحمة ودي آية عامة كيف تطبق التخابة والسلف الصالح هذا العموم هذا الذي يفتح عنه وكيف أيضا جاءت السنة بتطبيق هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهم ما يجد آية أن تعليق الايات القبور او على القواف يدخل في عموم هذه الايه لو كان خيرا ففعله صلى الله عليه واله وسلم نعم لكن بعض الناس اللي هم يعالجون بالقران نعم في الناس او بين من البيوت مثلا عليه شيئ من القران <تصفيق> لا نعلم دليل على هذا لكن هذا اجتهاد بعض الألمان قد يكون أقر هذا قراءت بعض... بعض الآيات في ورقة ثم إذابة هذه الورقة يقوم من الماء ثم يقوم المريض بشرب هذا الماء هذا قال لي بعض أهم الألمان ولكن ليس عليه ذلك ولكن ليس يترجح أنه لا يفعل يعني, يعني وين أجازهم بعض أهل العلم ولكن ليس معهم الدليل إلا الأدلة العامة مثل هذه الآية ومنزم النظام الشفاء ورحمة وقالوا أنه يستشفظ القرآن هذه الطريقة أين الدليل على هذا أين الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق الثلاث لهذه الآية هل تطبقوا الآية بهذا السهم ما نعلم هذا إلا عن نفر قليل من أهل العلم الذين لا يفتج بي نقوله هو لا هذا قياس لا قياس في الايه لا قياس في الاعداد لا قياس في الاعداد يعني لا يقام تطبيق اعداد على اخرى فان ترى ان قلنا ان هذا يعد فعلا تعبديا تعبد يعني لا نعلم علل عقليه يعني واضحة في تاثير ان امطئ انك تنفس في تأثير النغذ انك تنفس في يبيك هكذا وتدخل ثلاث مرات ثم تقرأ المعولة ثم تمتح به جسدك انت تفعل هذا لماذا؟ تعبدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل تعلم يعني عقلية او هل تعلم مثلا سبدا يعني غرفيا معروفا هل تعلم سابقا غرفيا يدل على الحكمة من هذا الصنع أي باين العلة من هذا الأمر يعني لماذا مثلا تجمع التصيب ولماذا تدفل فينا هذا العدد بالذات ثلاث مرات ولماذا تم تخديم ما, وصل ما وصلت إليه يداك من جسدك يعني هل هذا يعد تأثيرا او لو تأثير مادي معروف ما نعرف هذا نفعل هذا تعبدا ما نستطيع النقيس هذا الفعل على مثلاك تقنى هذا في الماء ما الذي اخبرنا ان هذا التأثير يحصف ايضا في الماء مثلا لو نفست او كفلت ثلاث مرات في كوب ماء وقرأت على هذا الكوب المعوذتين ثم صرفت هذا الماء انه يحدث لك التأثير نفسه الذي بيحدث منين من نظامك الكلي ما عندنا دليل عليه فمنطقيا هي نجذب بان هذا يعضي سيله من تعاليم الشفاء الا بوحد من الله عز وجل ويعني لو كان لو كان خيرا لما ينهى الرسول صلى الله عليه والهي يحتجب في القناعه <تصفيق> بان هذه هذه قد جربنا البعض ونفذها لا هذه قد تكون اقوى حجه عند اهل العلم الذين يترجمون لو ان ان العلماء ازادوا التجربه يعني او ازادوا اللي العلاج بالتجربه ان انتبه يعني نجحت تجربه معينه لم يعني لا ليست محرمه بنص منثور يعني مثلا كما بينا في, في الرقى في الرقى إن كانت الرقيه بالشروط اللي المعروفه بأهل العلم كله بقى فيها ما لم تكن شركه كانوا هم اخذوا هذا الحديد ما بقى من روقه ما لم تكن قول اهل العلم ان تجربه انتبهت طالما لم يعني تحوي على مخالفه سرعية انه يعمل بها ولكن كما نعود ونقول أيضا يعني, يعني من مثل هذه التجارب هذه الذي يظهر بانها تتفاوت في الشخص الاخر فقد تنجح التجربة معك قدرا ولا تنجح معي مع مئة غيرك فلا, فلا يعني انها ناجحت معك انت انها فتنجح مع مئة غيرك واضح؟ لانها قد تكون ناجحت معك ليه؟ لأسباب اخرى قدرية انت لا تعلمها الله ولا تقدرها وهذا قريب من ايه؟ من الذي يذهب يده يده الله عند قبر من كبور الاموات ويستجيب الله لدعائه او يستجاب له فيعتقد انه استجيب له بالسبب انه ادعى هذا المقبور من دون الله وهذا انما قد يكون الله استجاب مثلا له من باب قوله تعالى من زلاج يجيبه المضطر اذا انه بشلال دعائه لذا المقبور ايضا يدعى الله يستجيبه بالله هو في شدة ومضطر فالله يرحمه ويحق لدى اما رحمة ابن اما ابتلاءا قد يحقق او قد يجاب دعاؤه من باب البكاء انه ايه بقى انه يعني لما لجا الى هذا الشرك او لما يعني دعا هذا الميت فتنا نتو في دينين ف قدر الله عليه او قدر له اجابه الدعاء من باب أنه, انه يعني كما قال سبحانه يعني ان الله وما كان الله ليضل قوما بعد هذا حتى يبين لهم ما يطقون الله والله على علم قد تكون هذا يكون ضرر الاذى اقيم طريقه وعلم ان هذا من الشرك واما اصر عليه على دعوه مقبوط يفطن يفطن انه استجابه حتى ازداد ازداد حتى ازداد ضلالا انه لما يزاد دعاؤه يعتقد اكثر في هذا الميت يزداد فتنه على فتنه ويزداد بلانا عليه على ضلال جزاء مفاقا وما كان ربك يضلل من الايه للعبيد ان الله لا يضل من القال وما كان مولى يضل قوم بعد اهداهم حتى يبين لهم ما ساق فانقلهم اللهم وانقل الى الهي لا تستغفروا الله صلى الله عليه